يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ